الحمد العالمين لله رب و ا ل ص ل ا ة و ا ل ل على س ا م أ ش ر ف الخلق المره ي خيدنا ن محمد وعلى ل آ وصحبه ومن تبعه ب أ س الماضيه ي ن ا ل ل ل ن الى يوم الدين. اللهم علمنا وينفعنا م العليم ا إنك المرة الماضية قول المصنف باب ا ل أ ن ج ا س وتطهيرها فلما ف ر ض ر ح من ه الله تعالى م بيان ا ل ن ج ا س ة ا ل ح ك م ي ة و ا ل ط ه ا ر ة عنها شرعت بيان ا ل ن ج ا س ة ا ل ح ق ي ق ي ة ومزيلها وتقسيمها ومقدار المعفو عنه منها و ك ي ف ي ة تطهير محلها وقدم ا ل أ و ل ى أي ا لانها ن ج س ة الحكمية ل أ أ ق و ى إ ذ بقاء القليل منها يمنع جواز ا ل ص ل ا ة ب ا ا ل ت في ا لما قدم النجاس ا ق قدم مضح ح ل ك ة الاتفاق ح ق ق ي ي ة ل أ ن ه أقوى والأنجاس وبقاء القليل منها يمنع جواز بكسر منها الصلاة والأنجاس جمع نجس. جمع نجس الجيم كما يمنع جمع جمع نجس نجس ذكره ا الشريعة لا ج جمع نجس ب ت ت ح ي ن ل جمع نجس كما و ع يجمع العباب لكثير لأنه لا قال في النجس ضد الطاهر و ا ل ن ج ا س ة ضد ا ل ط ه ا ر ة وقد نجس ينجس كسمع يسمع وكرم يكرم واذا قلت رجل نجس بكسر الجيم فنيت وجمعت و ف ت ح ه ا لم ت ث ن ولم تجمع وتقول رجل ورجلان ورجال و ا م ر أ ة ونساء نجس انتهى و تقسيمها م رحمه ر شرح ت تعالى ه الهداية الله في للعيني إذن د م ا ا ل ن ج ة ا ل ة ث تكلم يتكلم وسيتكلم ت النجاسة الآن يتكلم عن النجاسة الحقيقية م عن عن عن س ي ق ومقدار المعفو عنه منها و ق ي ف ي ة تطهير محلها فقال رحمه ا ل ل تعالى ل ه ا ن ج ا س ة غ ل ي ظ ة و خ ف ي ف ة غ ل ي ظ ة و خ ف ي ف ة ف ا ل غ ل ي ظ ة عند أ ب ي حنيفه ة ما ا ورد في ن ج س ت نص و ل ما ي ع ر آخر ه ما ورد في نجاسته نص ولم يعاربه آ خ ر ولا حرج في اجتنابه و أ ن ا خ ت ل ف ه فيه ل أ ن الاجتهاد لا يعارب النص نفهم هذا الكلام الآن بدأ يعرف النجاسة على الخلاف فيها بين أصحاب قال أ ن ا ل ن ج ا س ة ا ل غ ل ي ظ ة عند ا ل إ م ا م ما ورد في نجاسه نص أ ي منصوص على نجاسته ولم ي ع ا ر ب نص آ خ ر ولا حرج في اجتنابه يعني تجنب هذه ا ل ن ج ا س ة لا يوقع ا ل إ ن س ا ن في الحرج حتى و إ ن ا خ ت ل ف فيه قال ل أ ن الاجتهاد لا يعارض النص يعني ا ن ا ش ت ه د ا ل أ ئ م ة فيه واختلفوا فاجتهادهم لا يعارض ن ص حيثما ورد نص في نجاسته والمخففه ة ما تعارض نصان في ط ا ونجاسته طبعا هو الان ر ت ت ه هو ل ي ك ما عن تعريف ل المغلب والمخففة عند الإمام ابي حنيفة رحمه الله ن عند حنيفة ج ا س رحمه عبي تعارض ل قال وَالْمُخَفَّفَ ى فَمَا ا ت ع نصان في طهارته ونجاسته ولكن ونجاسته النجاسة قال لا النجاسة من ايضا هذا اما طهارته في قيد في ترجح ترجح بد على الطارة ولكن ح ق ي ق ة أ ن كلام المصنف هنا مشكل ل أ ن ه يرد عليه س ؤ ر الحمار يرد عليه سؤر الحمار في ا ل م خ ف ف ة لما قال و ا ل م خ ف ف ة ما تعارض نصان في طهارته ة يرد عليه حيث سؤر الحمار ع ر ض فيه نصان ولم يحكم سور الحمار يعني نجسته ا م غ ل ب ة او م خ ف ف ة هذا يرد على قول المصنف عندما عرف المخفف قال ما تعارض ن ف ص ا ن في طهاره ونجاسته ايضا الان اراد ان يعرف عند الامام محمد وعند ابي يوسف وقال ا ل م غ ل ب ة انتهينا من تعريف ا ل م غ ل ب ة و ا ل م خ ف ف ة عند الامام الآن بدأ بتعريفها التعريف ا ل م غ ل ب ة عند ا ل إ م ا م ي ن محمد و ا ل ي و س ف قال ما تفق على ن ج اتفق س ه ما ت على نجاسته أ ي لم يعلم اختلاف بالعلماء فيه هذا نجاسته في إصابته نجاسته نجاسته ما ولا والمخفقة ما اختلف في أي بين الصحابة والتابع ما اختلف في قال لأن الاجتهاد معنى على شرعية بين لأن كالنص لذا قلنا تفق في في في بلوى لذا أي أن مختلف ف ي نجسته أي بين ا ل ص ح ا ب ة والتابعين و أ ي ض ا هذا يرد عليه يعني على ه ذ المني ا ت المني مختلف فيه ومع ذلك فنجسته عندنا م غ ل ب ة وليست مخففه ة فأيضا على تعريف المصنف المخفف يرد في الله عندما قال رحم على مختلف ت ن ج س مع وقوع الخلاف في نجاسه المنيه الا انه عندنا مغلظ ليس قال فالمانع من م خ ط ف ا يعني هو يفرق في ا ل ن ج ا س ة إ ن كانت م ا ئ ع ة أ و كانت يعني لها جرم لذلك قال ووزنا إن ك ان كان ث ي ف وهو أ ت كثيفا و ن م ل الكف بقول عرض عمر ر ض الله عنه إذا كانت النجاسة عنه قدر ض ه هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه كان قريبا من وعن محمد الدرهم الكبير تمنع منه من محمد تكون وضفه حتى أكثر المثقال أي ما يكون وزنه مثقالاً سيحمل ا ل أ و ل على ا ل م س ا ح ة إ ن كان مائعا وقول محمد على الوزن إ ن كان مستجسدا يعني كان جسما له جرم ولكن حقيقه ة حتى ذ هكذا ا الكلام أيضا مشكل في تقدير الدرهم وغيره فالدرهم عندنا من حيث الوزن مثلا جرامات هكذا وزن الدرهم مشكل من في تقدير وغيره حيث يعني عندنا وزن يعني ثلاثه قرار ل ل عليه ه وسلم محمد مئة ش ي وعشرين ن وخمسة هذا وزن الدرهم عندنا وهذا م ش ك ل يعني بهذه ا ل ك م ي ة ا ل ق ل ي ل ة ولذلك ا و ز ن القليل سنتي الى تفصيل ان شاء الله مرة م س ا ح ة إ ن كان مائعا ل مثل ب ووزنا ل مثلا و إ ن كان كثيفا وهو أ ن تكون مثل عرض الكف لقول عمر رضي الله عنه إذا كانت النجاسة تكون لا الصلاحة كفل الدرهم قدر قريبا محمد تمنع جواز أفهم الكبير المثقال يعني لا الدرهم اللي وزنه ثلاثة لذلك هو حدده قال الكبير المثقال ما ي ك وحاولت ن وزنه مثقال حتى ان ابحث عن وزن المثقال فلم احصل عليه أي الأولى يحمل التي إذا كان مائعا يحمل على مشاعر الأولى التي قالها لي من على قال ه النفعي ي قريبا م ا ل ك وقول محمد ل الوزن ى كان مستجسدا إن أ جسما له جرم قدر ا النفعي ا ل أ ر أن يقول ق د المقعده ة فكنوا ا بقدر د ر ل م قدر المقصود ع د ا ل م ق فيها هي حلقه ة حلقة الدمر ما ا ألف على يعني يأتي ي ن ب ف ك ن الدبر عنها ا بقدر ر قدره ه م وإنما قال ا أ ص ح ن لأن قليل النجاسة ا بالدرهم بالإجماع كالتي لا يدركها ب قليل عرف ص ودم الباعوض والبراغيث والكثير معتبر ب ا ل إ ج م ا ع فجعلنا الحد ا ل ف ا ص ل ة قدر الدرهم أ خ ذ ا من موضع الاستنجاء وهي وذلك والصلاة ولكن جميعه الدرهم معه الدرهم هذا في زمانه يعني كما ذكره جميع يبقى في يبلغ في حلقة بحذر الدبقال الاستنجاء الخارج المخرج الأثر فعلمنا الإمام قد قدر قدر جائزة كان أصاب إجماعا شرعا كما بعد فإن عرف إن أن ا ل ق ا ر ي ر ح م ة الله عليه في سبيل الله ب ا ل ع ن ا ي ة يعني هذا كان في زمانه قال لأن ان ل ص ح ا ا ب ة ك و ا يبعرون بعرا أن ا ل ص ح ا ب ة كانوا يبعرون بعضا بمعنى ل ق ل ة أ ك ل ه م فكان خروهم يخرج على ه ي ئ ة ب ع ر ا ل د ا ب ة حلقة فبالتالي بخلاف الدبر لا ينجس ولا خارج أيامنا يأكلون ينجس يخرج عن خارج حلقة الدبر بخلاف أيامنا يعني ممن يأكلون م م ا هب ودب ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقضي حاجته يخرج خارج ح ل ق ة ا ل د و ر بكثير يلوط نفسه لواطه به فهذا لا بد من إ ز ا ل ت ه و ا ل ت أ ك د من طهارته بالماء ونأتي والمانع الثوب إن الأنجاس من أن لأن الربع حكم الكل في أحكام لي في الخفيفة يبلغ في الله إزالة قال الربع الكل الشرع الرأسي شاء كمسح حكم ربع وحلقه ثم قيل ربع جميع الثوب ع المعتبر والمعتمد والمانع ربع الثوب لأن الربع حكم الكل في أحكام الشرع وحلقه ثم قيل ربع ي في الخفيفة يبلغ في كالحطاسي قيل جميع الثوب وقيل والذيل والدخريص أني الشيء الذي فالأول الثوف المذهب الكل أحكام الثوف ما أصابه كالكم الجزء الذي أرغبنا الثماء إذا أصابت النجاسة لأن وحلقه أن أو هو من حكم ثم ربع ربع ث و ب مثلا الثوب فنحكم على ربع مثلا يد الثوب و إ ذ ا أ ص ا ب ت ذيله وكذلك الدخريص كما ذكر الدخريص يعني فنقول ما يوضع اللهم صلى الله عليه وسلم كما ذكره قال ابن عبيد في حاشيته على البحر المانصر قال الشيخ ا س م ع ي ن بلسي رحمه الله هو بكسر الدال ا ل م ه م ل ة وسكون الخ ا ء يعني دخريص و بالصاد ا ل م ه م ل ة قيل ه وقال معرب و ي عربي ل عند وهو ع والجمع ر والدخرس والدخروس دخارس ب الدنيقة كما ا لغة ل في م صاحب ب وقال ا ص ح المنجد في م ا د ة ب ن ق ة بنق ة القميص جعل له ا ل ب ن ي ق ة وهي ا ل ن ق ة و ما يجعل في نحر القميص لتوسيعه ما يجعل هذا هو الدخرس ما يجعل في نحر القميص لتوسيعه يجعل فهل يعني على نحر في يأخذني ربع الثوب كاملا أما أصارته أ الجزء الذي على ربع كالخيص و هذه كلها ورد الصيغة ت ع ي ف ن أ خ ذ ابي ل ل أ و ح ك الكل م الثو ربع ب وعند أ يوسف شبر في شبر وعند محمد ذراع في ذراع وعند ه موضوع ا ل ق م ي ن عن د و ا ي ت ي ن عن محمد ذراع في ذراع والروايه ا ل أ خ ر ى موضع و القدمين والمختار الربع, والمختار الربع وعن ا ا ا ل ل م خ ت ر ر ب و ع أ ب ي ح ن ي ف ة أ ن ه غير مقدر وهو موقن و إ ل ى ر أ ي ا ل م ف ت ل ى لتفاوت الناس في الاستفحاش وهذا أ ي ض ا وعليه المتاخرون و ن يعني ه يرجع الحكم فيه للناظر فإن استفحشه فيه وإلا فلا قال ج من بدن الإنسان ه و موجب ج فنجاسته ا فنجاسته كالغائط والبول والصديد والقي ولا خلافة فيه ولا خلافة س ت ه فيه غليغة غليغة وكذا المني ب ق و ل ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ع ا ئ ش ة إ ن كان رطبا فاغسليه وان يابسا كان كالرد ما أرزياد ل ق يابسا و ل المني ي عليه صلى الله و ل ل م ع ئ ش ة إن كان رطبا فافركي س يابسا ي وإن كان لان أ ن ل م ي ي أ ض المني ا ينجسون أيضا, يعني المني أيضا عند الإمام مالك رحمه الله عند رحمه ع د الزفار المني ينجس ي عند ي يوافقنا في هذا مالك وزفر إلا يعني أن هناك فرقا يعني بين وزفار هذا مالك إلا هناك صرقا أنه م م الرأي ع ت في المذهب وبين الامام م ذ ه ب وبين ل إ مالك وزفر يعني أن النجاسة إزالة وزفار لا إلا يعني المني عند مالك وزفر لا تضح تضح بالماء على خلاف الملتب عندنا أنه يطفر بالفرق خلاف عندنا على يطفر أنه وكذلك المني لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ع ا ئ ش ة إ ن كان رطبا فاغسليه وان كان عليه الصلاة والسلام عمار يابسا يغسل ث و من ي فافوكيه ر ل ر ذ ر الكرخ عن أنه يطفر لأن البلو فيه أعم والاكتفاء بالفرك لا يدل على طهارته ف إ ن الصحيح عن أ ب ي ح ن ي ف ة أ ن ه يقل بالفرك فتجوز ا ل ص ل ا ة فيه لذلك المعتمد عندنا أ ن المني يجف ا ل ا لهم يعني لو يعني أن على أحد بالفرك ملابسه من و ج ف ا ن ه يطبن ولكن إ ن كان هذا المني قبل ا ل ن ف و فاصابه الماء رجع رطبا فيرجع نجسا ه اي معنى ق ل ق ا حتى إ ذ ا اصابه الماء و يعود نجسا عنده أفل لهما ثم رأينا كل ما يوجب وكذلك الروت والاخفاء ايضا نجاسته م غ ل ب ة ما الفرق يا مؤمن بين الروت والاخفاء من يفرق م ن ا بين الروت والاخفاء الروت للبقر والجاموس شكثك ابن مدينة ابو زياد مدينة سيدنا اللهم محمد صلي على ت فان ع الصحيح ا اللي قبليها نعيدها فإن الصحيح عند أ ب ي حنيفه انه يقل ب ا ل ف ر ق بتكلم عن المني عن فتجوز ا ل ص ل ا ة فيه حتى إ ذ ا أ ص ا ب ه الماء يعود نجسا وخلافا ض ح ن ا ليس كذلك؟ ل أ ب ي يوسف ومحمد ثم ر أ ي ن ا كل ما يوجب ا ل ط ه ا ر ة كالغائط والبوت والنفاس د م ح ي ض و ا ل نجسا فقلنا بنجاسة المني لأنه يوجب أكبر الطهارات بنجاسة يوجب أكثر وكونه أ ص ل الادمي لا يوجب طهارته كالعلاقه ة ذ لذلك ا قال المني الشافعية قالوا الآدمي بطهارة المني شافعية الفكرة يعني يعلنون طهارة المني بكونه يعني أصل الآدمي ولا يمكن أن يكون يعني أصل الآدمي على يعني يعلنون إلى قول ليس قول أصل يقولون أصل أصل رأي يشير كأنه أن أنه أشي أن يمكن يكون بكونه من بنجس نجس وهو وفهت نرجع ع لالاخاء ى والروث أ ب و زياد قال الروث البقر و ا ل ج م و س هذا الكلام غير صحيح طيب الروث يكون حافر الروس ي لخرؤ ذي حافر مثل الفرس والبغل يا ا ب و زياد ا ل أ خ ا ء اللي أ ن ت تكلمت عنه عن الاخثاء ان تتكلم لو بكون خرؤ ذي ظلف خرء ذي ظلف كالبقر والجاموس فانت عكست يا, يا ابا و يا زياد هذه نجسته م غ ل ظ ة و بول ما لا يؤكل لحمه من الدواب عند أ ب ي حنيفه ة بول لا يؤكل ل ما م ح من ا لان د و ب ع د أبي ح نجستها ي ف ة لأن ن ثبتت بنص لم يعارضه غيره وهو قول عليه الصلاه والسلام في الروس إ ن ه رجس و ا ل أ خ ف ا ء مثله وعندهما م خ ف ف طيب لماذا قالوا بتخفيف الروس و ا ل أ خ ف ا ء قال لعموم بلوى به في الطرقات يعني بمعنى ان الانسان لا يستطيع ان يتحرى عن مثله ط ب ع هم يتكلموا عن زمانهم يعني كان لما كانت واسطه النقل ا س ي ة ا ل ب غ ا ا ل ل و ح م ي ر والفرس و غ ي ر ه ا وكانت ا ا ن ل س ر ب ي ه ذ هذا هذه ه منها الحيوانات وربما هذا ما زال موجودا يعني للان تحرج منها في القرى يعني من يربونا هذه الحيوانات ولكن في المدن هذا ولكن تحرد يعني في يعني في من الآن كلام موجود عندهما مخفتة فالف غير لعموم ا ل ب ل و به في الطرقات ووقوع الاختلاف فيه فعند مالك ا ل أ ر و ا ح كلها ط ا ه ر ة ا ل إ م ا م مالك يقول ف طهاره جميع ا ل أ ر و ا ح وعند زفر ر و ث ما يؤكل لحمه طاهر و ل أ ب ي ح ن ي ف ة يعني ماذا قال بنجسته قال انه استحال إ ل ى نتن وفساد يعني مع ا ل م د ة ا س ت ح ي ل إ ل ى أ ن ينتن هذا ا ل ر و ث ويفسد لذلك قال بنجسته قال وهو منفصل عن حيوان يمكن التحرز عنه فصار ك ا ل آ د م ي و ا ل ض ر و ر ة لا يوجد ضروره ا ل ض ر و ر ة موجوده ة في النعال. ولكن تشوفت مثلا والله مثلا ولا ولا لا لا في النعال مثلا ا ولكن ل ل مرة في ر س مثلا ع ن ي س و النعال ه ا ع ى ب ي فيه في آدم أدر ولا ولا ضرورة الضرورة فلا ل كذا هذا ما ا بقرة ن يعني يعني يصي النعال نعله سنقد إذا أصاب أو قدمه يعني هذه ا ل أ ش ي ا ء لذلك قال ابو حنيفه ة رحمة ا ل ل عليه ب انه ل ع ا قال ل إذلك أبو أ حنيفة ن استحال الى نثن وفساد وهو منفصل عن حيوان يمكن ا ل ت ح ر ز عنه فصارك الادمي أ م ي و ل النعال و في ق قلنا بالتخفيش ل فيها ا حتى تطفر ح ح وبما ذكرنا من ذكرنا ا ل د ث ونعقول الجواب عن قول مالك اللي قال أن الأرواف عن أن لأنه قال مالك الذي كلها خرج غاهرة ذكره ط ر ي ق ة من طرق ا ل ت ط ر ي ق ة من ط ر ق التطيق و ا ل آ ن سيكون واجب مع الجهه ه ذ ا المره ة القادمة يعني ما يعني ي طرق إ ز القادمه ة النجاسة ط ر إ ز ل النجاسة ة أنا يعني ب ي يعني ا أذكر أ ن أوصلها إلى إزالة النجاسة يعني طريقة في إزالة النجاسة. يعني كيف تطفر النجاسة؟ منها تطفر المجاسة بالقب وكذلك م بالمسح ومنها فيعني رجع النور القادمة حاول أن لتعوم للجميع موجودة بالمسح وبما ن فيعني النور ان ان النجاسة العبدين قلنا ه بها الله فيها ا حاولوا تأتوا الفائدة شاء ازالة للتخليف حاشد حتى في تطفروا رجع طرق وقد ذ ر خرج والزفر ن من عن ا الحديث المعقول الجواب مالك قول قال ك وولو الفأرة وخرؤها لما تقدم لانه ل إ ط ق قوة والسلام عليه الصلاة ت ز م نجس البول ا ا ا ل و ت ر ل مثلا هذا في الطعام ولكن ليس في البول قال والاحتراج الماء فارة في عنه في هذا ممكن عنه يعني لغيرنا م ل ف ق ه ا ء من الذي يفرق ونرين الصبي و ا ل ف ت ا ة نحن لا نفرق سواء كان ذكرا أ و أ ن ث ى فبوله نجس الصغير وصغيره ا ك ل أ و لم ي أ ك ل ا لما روينا من غير فصل وما روي من نضح بول الصبي اذا لم ياكل من الحديث الذي أن بول الصبي ينبح وأخذ به نحن نجيب عليه ل ن ض ح ي ذ ر بمعنى ا ل غ س ا ل ن ظ ر يذكر بمعنى الغسل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما س ي ن عن المري قال انضح فرجك بالماء انضح فرجك بالماء ان يغسله فيحمل عليه توفيقا والعبادات تبنى على ا ل أ ح ص ا ء كما قلت قال والمن ينجس يجب غسل رطبه و ي ز ء الفرك في يابسه وقد بينا الوجه فيه في الفتاوى في شيء مرارة كل شيء كبوله في الحكم م ر ا ر ة كل شيء كبوله في الحكم واذا اشتر البعير فاصاب ثوب انسان فحكمه حكم سرقينه لوصوله الى جوفه إذا وصل إلى جوفه وجرة وصل بوله حيوان يكون حكمه له كالماء حكم كل كرش كرش اذا الى ايش معنى الاشترار اذا البعير ولا معنى ما من طيب البعير يعني يشتر يشتر يصعد اشتر جوفه إ ل ى ف ي ما يصعد من جوفه إ ل ى فيه فحكمه قال اذا اشترى البعير ف أ ص ا ب ثوب إ ن س ا ن فحكمه حكم ه الله أخوه يسموه يسموه نشفوه سرقين السرقين السرقين بالسرقين اللي يسمى السرقين السرقين يسموه و... يسمى السرقين مقصود قال إيش في الذي يعني الفلاحين أيضا من الزبل الزبل هذا أو أو سرقين الله. طيب الانفحه ل ة ذ او الانفحه ص ي ف ل ة الإنفحة ما حكم الإنفحة. يعني على يعني في يرج ذ ه ا ل ما حكم ح الانفحه ة ا لا الإصفاح سموا المنفحة المنفحة الفخهر يسموها الإنفحة, الإنفحة وما زيادة أقوله شيء في حتى عندكم لا مش جزء من ا ل م ع د المعدة تكون في ا ل م ع د ة يعني عاده ة الانفحه ما يكون في معده الرضيع من ع ز ا ء اللبن الطاهر والانفحه ط ا ه ر ة عند الامام ابي ح ن ي ف ة لا يفسد الماء وكذا ا ل ب ي ض ة من ا ل د ج ا ج ة وكذلك ا ل س خ ل ة يعني لو وقعت ا ل س خ ل ة أ و ا ل ب ي ض ة ي ع ن الدجاجه في م ا ء لا تنجسه لا ت س ل الماء ل أ ن ا ل ر ط و ب ة التي تكون على البيضه ة وعلى السلد يعني أو يعني يعني السلد تولد ذ هذه وكذلك إذا ه بطهارة اللهم ليست الجسة الرقوبة ليست الجسة فقلنا الأنفحة وكذلك البيضة والسخلة إذا وقعت الماء اللهم صلي على سيدنا وقعت من من رقوب محمد على صلى قال و إ ذ ا أ ص ا ب الخوف ف ن ج ا س ة لها جرم أي جسم ر م أي ج كالروس و ا ل ع ر إياه ذ ر ا بن عبدالله عليه الله رحمة فجفف دلكه ب ا ل أ ر ض جاس وما ا ل ر ب و لا جرم له كالخمر والبول لا يجوز فيه الا ل الغسل. الغسل قال وقال لا فيه إلا الغسل وهذا المصح ماء يجوث فيه أبي حنيف وقال أبو يوسف يزئ فيه أبو عند إ ل ا البول والخمر صناتنا قال محمد لا يجوز فيهما إ ل ا الغسل كالثوب طيب لماذا قال م امام ل ا ء يوسف ط بالفرك بالشتناء البول كغيره يعني طبعا والخمر قال د بحديث ل النبي وصلنا قال إذا أصاب إذا خ ا فليدنكهما الأرب فيهما أحدكم أو نعلم أذن نعلم وليصلي في ف إ ن ذلك طهور لهما من غير فصل بين اليابس والرطب والمستجد وغيره وللضروره العامة ل ي ا ل م مسح ا هذا الحديث أيضا ستذل بهذا الحديث ي لأبي حنيف خ يتلطخ ستذل في أبو إلا أن الرطب إذا مسح يتلطخ به الخف الرطب بالأرض أكثر مما كان ع ن ي ه ك ذ ا ف ه م الإمام للحديث الا ث ن ن ي ا بنفس الحديث ولكن الاختلاف في الامام الامام في ان ل ل ح د ي ث و ك الرب ا ا الفهم فاخذ خ ت ل على ف في ه ظ الامام ا و حنيف فرق ق اذا ل كان ودركه رطوا الطين زاد في تزيد بالله لانوزعها مسح ا قال الا ان م الرط إذا بالارض يتلطخ به الخف اكثر مما كان فلا يطهره بخلاف ا ل ي ا ر س لان الخف لا يتداخله إ ل ا شيء يسير وهو معفو عن هذا ب ا ل ن س ب ة ل ي ا ب س ولا كذلك البول والخمر ل أ ن ه ليس فيه ل أ ن ه ليس فيه ما يجتذب م ن على الخف فيبقى على حاله يعني الان اذا أ ص ا ب مثلا و ض ع ت أ ن ت هذا الخف أ و هذا النعل في خمر ا ل آ ن إ ي ش ب ي س ا ب د يمتص صح ف ا ل ف ر ق لا يؤثر في إ ز ا ل ه م م ت ص هذا النعل بخلاف لو كان له جسم وكان يعني يابسا فدلكه فيخفف من النجاسه ة فنحكم يعني ب ا ر ت ه بخلاف ا ل ف ر ق ب الخمر والبول ف إ ن ه يقال ولك ذلك البول والخمر ل أ ن ه ليس فيه ما يجتذب مما على الخف فيبقى على حاله حتى لو ل س ق عليه طين رطب فجف ثم دلكه جاز ك ذلك الذي وبخناف الثوب له لأنه متخلل يروى أبي يوسف جرب عن أ ي أ ن الخمر و ا ل د و ل يتخلل الثوب وكذلك نعم قال فتتداخله أ ج ز ا ء ا ل ن ج ا س ة فلا تزول في المسح فيجب الغسل, فإنه يتخلل فيه الفرق فلابد فيه من الغسل. قال والسيف بمسحهما أصابهما بولا وإرآته وإن يعني أو يكتفى يعني خمر حتى قالهما لصلابتهما لا يتداخلهما شيء من ا ل ن ج ا س ة فيزول بالمسح واذا اصابت الارض ن ج ا س ة فذهب اثرها جازت الصلاه ة ع ل ي ا التيمم وكان دون صغير عليها ن ا ر ض ولم ب ق اثر ل ذ البر الصلاة فيجوز دون التيمم قال قال لان طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا مما بالحديث قال واذا أصابت الارض بنص يتأدى ثبتت ثبت اصابت نجاس أثرها فذل جازت الصلاة وقال ن لأن الصعيد ثبتت بنص التيمم طهارة الصائد شرطا الكتاب فلا يتأدى بما ثبت بالحديث ثبتت يتأدى ثبت و زفر لا تجوز ا ل ص ل ا ة كالتيمم ولنا أ ن ا ل أ ر ض تنشف والهواء يجذب ما ظهر منها فقلت والقليل لا يمنع جواز الصلاة جواز يمنع وروى ي ي م م ن ع ا ل ت ابن كاس عن أ ص ح ا ب ن ا جواز التيمم أ ي ض ا للحديث ل أ ن ا ل ن ج ا س ة استحالت إ ل ى أ ج ز ا ء ا ل أ ر ض ل أ ن من ش أ ن ا ل أ ر ض جذ ا ل أ ش ي ا ء إ ل ى طبعها يعني هنا معنى من نجاسة العبارة وبالاستحالة أي التحول, أي التحول من حالة إلى حالة كالخمر إذا تخللت فيجوز التيمم وإذا أصابت الأرض توبحت تطفر تخللت فيجوز إلى أي إ ن كانت رخوه يصب عليها الماء فتطهر ف ب فيصب صلبة يصب الماء وعليها ثم تكبس صلبة به به ة الخفيرة التي اجتمع فيها الغسالة النجاسة فيطهر عليها تنشي وعليها التي فيها يعني ويدار عليها يعني اجتمع تجمع بمعنى الماء لأنها الأرض الماء الآن الماء يزيل النجاسة وجه هذه كانت إذا كانت ماء ما هذا الماء الذي أزلنا به ثم ثم ثم أزلنا وإن تكبس الذي لا تبقى على يعني سطح المكان يعني نحن قول عادة يعني من على بول ما يؤكل لحمه وظول الفرس ودم السمك و ل ع ا ب البغل والحمار وفرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور نجاسته مخففه وذكر في الشافع فقط قالوا بنجاسه اربع دماء الشافعيه قالوا اللبن قالوا ل الماكول أ ك و ل ل ل ل ب ن ا م أ اذا خرج بلون الدم والمني اذا خرج بلون الدم والبيض استحال لونه للدم والحيوان اذا انقلب علق او مضغه ذ ه الأربع دماء طاهرة عندهم الشافعية ذلك أشار إلى قال وقول ب ما يؤكل لحمه هو بول الفرس ودم السمك ولعاب البغل والحمار وكرما ؤ لا يؤكل لحمه من قيود نجسته مخففه أ م ا بول ما يؤكل لحمه فطاهر عند محمد لحديث العرانيين حديث العرانيين ما أن من واد عرفات سميت بها قبيلة ينسب إليها العراني حديث واد روي عرين تظيرنا سميت ينسب ما قوما بخذاء عرفات بها أن من ل م توافقهم ي ع ن ي بمعنى ل م ي ت ل ا ء م ي ع ن ي ط ب ي ع ة ا ل ج و ف ي ه و ي ج ان ي ك ن لدينا ل الله ص ل الله ي و ل م ي و ا ر س ه ص ل ا ل ل ي ل م ي و ا رسول ا ل ل صلى الله ع ل ه و س م ي ك ن ت ف خ ت ب ط و ن ه م ف ى الله م ا ل رسول صلى الله عليه وسلم ب ك ن ي خ ر ج و ل ا ل ل ى ا ب ل ا ل ص د ق س و ي ش ر ب و ا من ه ل ب ا ن ه ا و س ل و ا ر و ل ا ل ه ا ف خ ر ج و ا و ش ر ب و ا ف ص ح و ا ث م ا ر ت د و ا وقتلوا الرعاه و ا س ت ا ق و ا ا ل إ ب ل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أ ث ر ه م قوما فاخذوا, فأخذوا فقطع ع ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م و ث م ل أ ع ي ن ه م أ ي فقاها ب ح د ي د ل محماه وتركهم في ش د ة الحر حتى ماتوا ووجوا ل س د ل ا ل أ ن ه أ م ر ه م بشرب أ ب و ا ل ا ل إ ب ل ولو كان نجسا لما أ م ر ه م بذلك لكونه حرام م وسلم قال إن الله لم شفاءكم فيما والنبي الله قال الله صلى عليه ل إن يدع ي ع ك حرم عليكم نعود إ ل ى النص قال وحديث العرانيين, أو عفوا اللحمه فطاهر عند محمد لحديث العرانيين ويدخل فيه بول الفرس عنده أ ي ض ا ولهما أ ي عند ا ل إ م ا م و ب ي يوسف أ ن ه استحال إ ل ى نجس ت ن يعني ليس بول اللحمين بول الإبل أنه استحال أي يعني طاهر ومنها أنه وخبث نتن إلى ي ك ولكن ن نجسا ك ب و ما لا ي ؤ ل لحمه إلا أ نحن ل للتعارض أي ما ورد من النص ن من ا ما بتخفيفه أي في طهته على ورد د ي ث ا ل ع ر ي ي نقول ولكن نحن ن يعني لماذا لم ن أ خ ذ بحديث العرانيين يعني حديث يعني أبو حنيفة وأبو يوسف لماذا قال وحديث العرانيين المثلة؟ يعني حديث العرانيين نسخك منسخ المثلة حديث المثلة الإمام وابو لماذا قال كذلك النبي صلى الله وسلم لما عينهم أبو هذا عليه وسألها هذه ولم يكن قد ورد النهي عنها ونحن نقول ب أ ن حديث العرنيين منسوخ ك ا ل م ث ل ة حقيقة حقيقة ودم ودم أو عفوا ودم وعن يوسف بدم بدم بدم السمك السمك بالشمس بالشمس السمك بالشمس إذا قلنا بطهارته فقلنا ليس ليس لأنه ليس لأنه نجس يبيض يبيض حقيقة يبيض أبي بخفته أنه لذلك ولعاب البغل والحمار لتعارض النصوص وقرء د م وتكلمنا و عنه خ ر ما لا يؤكل لحمه من الطيور لعموم البلوى يعني ي من حسده مغلرة ل ا ط وجوابه ر قال لأنها لا تخالق الناس فلا بلوة و ما, ما قلنا من ا ق ل ان م أن ا ل إ ن س ا ن لا يستطيع الاحتراز عنها قال و خ ر ؤ ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر وخرؤ ما وخرؤ ما لاجماع المسلمين على ترك الحمامات في المساجد ولو كانوا نجسا لاخرجوها لا خصوصا في المسجد الحرام في قال إ ل الا ا د ج ج نستثنن الدجاج ط ي يعني ليس و ر خرؤها بطاهر لما أكل اللحمة يعني خرؤها ليس قال وكنا ا الأهلي ل ب ط و ل لا يطير ي ع ي هذه لا ل على س ب يطير ل الحصر فكل يؤكل لحمه ولا ما ي يعني الأهلي غليظة عليه فليس بالإجماع نقول بنجاسة خرئه كالدجاج والبط فنجاستهما غليظة بالإجماع. قال وإذا انتضح قال والبط وإذا البول رؤوس كالدجاج مثل الإبر بشيء خرئه يعني بمعنى إ ذ اذا ارتد إ كان يبول خاصه اذا كانوا يبولون على شيء يعني صلب مثلا كالصخر فيرتد رشاش هذا البول إ ل ي ه ف إ ن كان يعني كرؤوس الابر إ ب ر مش ي ي و ه على عفو عنه يعني حاله يقول لا يقول هذا ما عفو عنه لا يقول إذا كان هذا ما يرتد س ب ب الهوائي ك ؤ و معفو س فليس الإبر العيم الاحتراز لأنه بشيء حرج فيه فينتفي يعني عنه كن عنه وليس بول الخفافيش وفرؤها ولا دم البق و ا ل ب ر غ ي ث بشيء لما ذكرنا ا ه لا وفيه ه حواج وليس بول و فينتفي الخفافيش ف ر ؤ ولا دم البقي والبراغيث بشيء لما ذكرنا قال الكرخي وما يبقى من الدم في اللحم والعروق طاهر طبعا يبقى أبي الثياب يبقى أصابت ثوب أبي الثياب وعن معفو يعني عروق يعطف عنها عند العفو عنه على هذا ما اللحم الأكل ما مثلا الحيوانات اللحم إذا لا قال هذا في الأكل وليس الثياب. والملهب على إطلاقه في الأكل والثياب أنه وغيرها معفو عنه معفو يوسف في في في يوسف في وليس في قلة لأن دون ي ع نقف ي ن إ ل ى هنا إ ن شاء الله م ر ة ا ل قادم ة نتحدث عن ك ي ف ي ة إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة والحمد لله رب العالمين ويتفضل والصحوة زياد سأعطيك عليكم صوت في سؤالكم لك اللاخب اللاخب الله السلام الله الله آب ما شاء شاء ورحمة إن إن معذرة يعني سريعا يا سيبي لأنني إن كنت يعني أخذت يعني لأنني عن بلاك أخذت ذهبت قال الشيخ رحمه الله إ ل ا الدجاج والبط ا ل أ ه ل ي فنجاستهما غليظه قال ب ا ل إ ج م ا ع فما بالاستثناء في ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة قال خ ر ء الدجاج له نجس ا ن ا ج ا س ة غليظه ب ا ل إ ج م ا ع فما وجه الاستثناء هذه طهارته ونجاشته واحدة أم الثانية فقلتم يا عند قول والمصففة والمصففة الثانية يا النجاشة المصففة الإمام ولا قال عند الإمام ما تعارض نصاني شيدي عند عند أم فقلتم على تعريف في طهارته قلتم يا سيدي وهنا اشكال في س ؤ ر الحمار والبغل لتعارض ا ل أ د ل ة في ن ج ا س ت ه وطهوريته ر تعارض ي يعني يا سيدي إنما في ت ه إنما نجاست الأدلة اللبن ط ه ا ة العرق ل و س بالنجاست الطهارة الجميع ولذلك أو هو مشكوك فيه عند الجميع أ م السؤال ا م م ح ك و عليه بالنجاشة ا نفسه لم ترد فيه أ د ل ة و إ ن م ا استنبط العلماء أ ن ه مشكوك فيه لوجود يعني أ ج ز ا ء من الحمار ن ج س ة و أ ج ز ا ء منه ط ا ه ر ة و حتى هو في الاخر يعني اعتبر أ ن لعابا اعتبره نجس ن ج ا س ة م خ ف ف ة ولم يتكلم على ا ل س ؤ ر و إ ن م ا تكلم على اللعاب و ب ا ل أ د ل ة الذي هو والله تعالى أ ع ل م يعني هذه أ س ئ ل ت ي و جزاكم الله عنه بارك الله فيك يا عبد ا ل ج ي ا د يعني ما الفرق يعني هذا ما ذكرت لماذا قلنا بنجاش س الدجاج والبق ا ل أ ه ل ي يعني لانهما أ ن ه م لا ا ي ز ق من ا ل و ا لا يزدقان ء ن لا ه و ء ا ل ذ يزرقان لا لا يطير لا يزرق من ل لذا ل ه و ا ء ق ا بنجاسته واضح ولا هذا الأول بل وفيه أ من ا ا ا ل ث ي توجيه ك ل ا م ك غير وجيه يعني قضية و ا ل ل ه ح ص و ا بعض بيصم ط ا هذا ر وبعضه الكلام لا يستطيع ان تفهم القضيه ليست ن احنا تتكلمنا العرق شيخه ا وليست ن ا المسألة المشكوك ف قضيه لبن ب ط ه ا ر ة عرقه وحكمنا ب ن ج ا س ة لحمه فالخلاف بين هذا بين هذين وليس الخلاف اللبن أن أنا بسيرة اللبن. او تقول والله في يعني اللبن ف ح ص ا ل ي فحصوه ف ت ي لهم لحم الحمار طاهر يعني الحكم السريح هل الفحص المخبري ولا من النصوص وإذا رجعت للنصوص يعني زال الاسكان اللي سألت انه طاهر بعضها طاهر وبعضها من ما يخدم اجزاء واذا يعني نجس يعني من يعني عندك عنه رجعت جزء ذ ل ك قلت لك أ ن كلامك غير بوجهه لن تستطيع ان توجهه بوجهه صحيحه ر ي أخذ من النصوص بما وردت نصوص. بها واضح؟ الله س ف ة الاختفال هو بين ن ج س ة و ط و ر ي ة ف إ ن كان كذلك صارت مخففه وين هذا في نعم لما عرف ا ل ن ج ا س ة ا ل غ ل ي ظ ة والخذيه قال الغليظه عند أ ب ي حنيفه ما ورد في نجاسته نص ولم ي ع ا ر ض ه آ خ ر ولا حرج في اجتنابه وان ن فيه ع د اختلفوا ل ا العلماء ا ل خ ت فيه الاختلاف س نفس في يرد ي النفس نفس ا لم ر ع ض ولكن يكون الاختلاف في فهم النص صبح صورة بالنص قال في نص ولم نص البغدادي البغدادي بنعتبرها بنعتبرها الواحد الذي لم يرد له معارض قد يختلف في فهمه. وضحك يحفظك أخونا هو ومواردت ولم ولكن أخونا يعارضه آخر يرد معارض يكرمك الأئمة يختلف نجاسته النص إن إذا قال هذا الذي زال الإشكال إن شاء الله الله、يفرمكي. الله أخونا لا ما بنعتبرها. ما لم له قيده قد في فهمه يعني الحكم باقل ا الحكم لان هذا ه ما و و ج د م زالت يعني ل ع ل ه عموما بلوه في الطرقات م و ج و د ة لذلك أ ن ا ذكرت يعني قد يكون هذا ا ل أ م ر يعني خ ف ى يعني في المدن ولكن في القرى واللي ب ر برب و ا ل ح ي و وفي مناطق يعني مثلا خنقول ا ا مناطق مثلا ن يعني ت في ف ر ي ي اللي ي ق ا عنده ح و ا ا ن ت ك ث ي ربو ة هذا الكلام ي ق ى ا ل ا ل ح د ي ث ا ل ل آ خ ر ا س ن ز ه من ا ل ب و ل دون تفريق بين بول وبول دون و ب ل وبول ل أ ن ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة عندما ت ج ي يعني النبي صلى اذا ل ل عليه وسلم ه إ حكم بحكم خاص هل هذا الحكم ممكن يكون خطا أ ل م ذ ا الشريعة تأتي إما ناسخة وإما مصححة فيكون أقره هو الشرع فلا يمكن أن يكون من الشرع مناقب أخونا زيادا لأن تأتي أقره أن أو فيكون يمكن يكون شيء غير فترة صحيح خيب بطبع مصححة هو أن أعطيك、لا. إن الرحمن عني الرحيم خيرا جزاكم اللقاء شاء الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله عني خيرا يا س ي ي د ك ا ن في تعريف ا ل الحمار س ا م عنام أبي وسؤال ن ا ر ح م البغض ر و ا كلاهما مشكوك في طهوريته كما ش ب ق أ ن ه مشكوك في طهوريته وهذا التعريف للنجاسه المخففه ينطبق عليهما فكيف المخرج يعني هل هم مشكوك في طهوليتهما وبالتالي أردت أن أخرج من هذا الإشكال بقولي أن هذا التعريف لا ينطبق على نجاشة أن من أن هل هم هذا هو هذا هذا السؤال الإشكال لا سؤل مشكوك مخففة الحمار أو أردت أخرج ل أ ن الخلاف إ ن م ا في اللبن وفي ال... وليس في س ؤ ر الحمار س ؤ ر الحمار لم تلد فيه, فيه نصوص لحصل فيه الخلاف ولجاء ا ل إ ش ك ا ل بعينه و إ ن م ا لم ت أ ت ي نصوص في س ؤ ر الحمار هذا هو بهذه هذا الإشكال الطريقة الإشكال؟ سؤال الإشكال كان علم نستطع لم يتم فإن فك فكيف فك كيف فك إن يعني يتم فعلا سؤال الحمار ينطبق عليه تعريف ا ل ن ج ا س ة ا ل م خ ف ف ة ل ل إ م ا م فهل هو ن ج ا س ة مخففه او هو مشكوك فيه ولكم وشامحني جزيل الشكر يا عن الإطارة بارت الله اللجاء فيكم وجزاكم خير لما ذكرت يا سيدي بارت خير ونجاسته سؤل الحمار عن قلت طهارتي كذلك نصاني أنا أشكلت لما قلت ما تعرض نصاني في طهارته ونجاسته وترجحت ا ل ن ج ا س ة وترجحت النجاسة ارجع ل ن ج ا ا س ة للتسجيل تجدني قلت هذه ا ا ل ع ب ر ة ف العباره ة ب ذ ا القيد وترجحت النجاسة زال الإشكال الله سيدنا محمد طيب أخونا البغلالي لمستتنا البول والخمر مصلي على لم طيب يوسف يعني محمد هدول وترجحت أبو أنه أفهم ن ج س م غ ل ب ة لما قال لنرجع نص ا ل إ م ا م اللهم صل ي على سيدنا محمد وقال أ ب و يوسف يجزء المسح فيهما إ ل ا البول والخمر لانه نجاستهما م غ ل ب ة ومنصوص عليهما يعني في البول استنزه من البول وفي الخمر أ ن ه نجس منصوص على نجسته ايضا إ ن م ا الخمر والميس والانصاب و ا ل أ ز ل ا م رجس من عمل الشيطان فمنصوص على نجستهما طيب هل بقي أ س ئ ل ه طيب الحمد لله رب العالمين